وَلَقَدْ نَعْلَمُ بِقَدَرِ وَمَا آمَنَ إِلَّا وَاحِدٌ كَلَمْ حِينَ qalqəd əhliknə əşyaqəm, fəhəl mən məddəkir? Qalaqonahum biqadır وَيُبْصِرُ الْبَصَرُ إِنَّ كُلَّ لَقِنَاهُ بِقَدَرِهِ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحْدَتُ كَلَمْحٍ فِي الْبَصَرِ وَلَقَدَ هِلَّكْنَا أَشِّيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ كل صغير وكبير مستقر إن المتقين ناتي عنك في ما قعد صدت عن دمليك إن المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك وَمَا نَعْلَمُ مَا الله تَكِينُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ مَقْعَدِ الصِّدِّيقِينَ عِنْدَ مليك انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ غَرِقِ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عَيْنٍ ۚ الشs qم بخذ وَ الشج يs والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقنو Və nəcəm və şəgər yəsdədən Və nəcəm və şəgər yəsdədən جِس 3 و والأرض وضعها للا نام فيها فاكهة والنخل ذات لك وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ وَلَا ظِلَّ ظَلَّ وَيَحْنَفُ بِأَيِّ آلَئِ رَبِّكُمَا Qalqəl-insən min səl-çəlin qal-fəqfər Qalqəl-insən مَارِجٍ مِنَ النَّارِ تَبِأَنَّ آلَ إِرْبِكُ مَا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذب نبا ما رجا بينهما برزخ الا رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ और فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ fil uhm <Tower> <hai> bahrikalallam <brasile> كذو الجلال والكرام الله الله الله الله الله الله الله الله كل من عليها فان Qul mən alayyha fân Qul mən alayyha fân وyabqa wadhu rəb كرب الله الله يا الله الله الله اكبر ولله الحمد فبئني الا لا يسالهم من في السماوات وعلى كل يوم هو في شأن يا من في السما في شقي فُرُغٌ لَكُمْ أَيُّ غَثَّقَلَانِ يا ما الشعر الجديد علي سئني Bəy praying özələr recibir Qazd وَعَاقَبَهُم مِّنَّا عَذَابٌ وَنُحَاسٌ يربكماتكذبا الله الله الله الله السماء فكانت قديفاد الله الله الله الله الله الله الله 突然 يَعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ فِي سِيمَاهُمْ <تصفيق> تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقول وَنَبَيْنَهَا وَبَيْنَنَا حِمَمًا فَبِأَيِّ وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فبأي